فقد استمسك بالعروة الوثقى لنفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمَنُوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء مطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها, هم فيها خالدون الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأن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 فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب